أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادرك في زولها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُمُ النِّسَاءَ إِمَّا هُن مَّؤْمِناتٌ وَإِمَّا هُن مُّشْرِكاتٌ وَإِمَّا يَكُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِنَ الْقَوْلِ وجورا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 الله بما تعملون خبير فمن لم يجرس طيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعامك السكين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حجود الله وللكافرين عذاب الأليم إن الذين يحاجتون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات وَهَٰؤُلَاءِ كَافِرِينَ عَذَابُهُمْ مُهِينٌ يَوْمَ يَدْعُسُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ ولا خمسة إلا هو ثالثهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أيلما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم هلم تر إلى الذين نوعا النجوى ثم يرودون لما نوعا ويتناجون بالإسم والعجوان وَتَلا جَوْونَ بِالإِثنِ وال دُان وَمصَشول وَإذ ج أكَ حَ يَوكَ بِمَا لَ يحَكَ بِل وَيقولُونَ في أَكشم وَقولونَ في أَمجم لَلَا يعَّبونَ بِمَا لَقون حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا ايها الذين امنوا الا تناجيتم فلا تتناجوا يوم الذنب والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى وَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالذَّنْبِ وَالسُّفْهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ الْمَجَاوِزَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارٍّ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا خِيلَ لَكُمْ وإذا قيل انشلوا فانشلوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تحملون قدير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم وَسُؤْلًا فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ فَدَقَّ قَالِتَ قَيْرٌ لَكُمْ وَأَظْهَر فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم فَأَشْفِقُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيروا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورجوله والله خبير فيما تحملون ألم تغيل الذين تولوا قَوْمًا غضب الله عليهم ما هم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 فَدَعُوهُ عَن تَبْرِ الله فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَّنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فيها يوم يبعثهم الله جميعا فيحرفون له كما يحرفون لكم ويعتبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاترون إن الذين يحاسرون كسب الله لأغلبن أنا واغتلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله ہوں لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العديد الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحجر ما ظننتم ان يخلوا وضلوا ان نومن منعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذ في قلوبهم الروع يخربون بيوتا بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبطار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعزبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار لَكَ ج النَّ أُمشَ اللهَّ الرَسول وَمَ يُشَاء إِلَّا فَإِن الله جَديد الن ما ضدعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ على وَلِيِّهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُهُ والله على كل شيء خدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فإلاه وللرسول وللقربى واليتامى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إِ الله شَجيد النعقاضَ للِْكُقَر إِ الماجين الذيينَ أُخدُ مِن جالهِم وَأَموالم يَذَتعونَ صَضلًا مِنَ اللهَّ وَالونك يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَيَنْصُرُ اللَّهُ رَسُولَهُ بِالَّذِينَ آمَنُوا وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ وَالَّذِينَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي بُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَلَا يَجِدُونَ فِي بُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كان بِهِمْ خَصَاصَةٌ ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفل لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في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 يَقُولُونَ لِاخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّ لَكُمْ وَاللَّهُ يشهد إنهم لئن فرجوا لا يقولون مرهم ولئن قتلوا لا ينصرون لو هم ولئن فروا ليولن الادبار ثم لا ينصرون لان ثم اجد رهبتا في من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قضى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يحقنون كمثل الذين من قبلهم طريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كَمَتَي الشَّيطَان إقَالَ سَانك قُرْصَلَ مَا كَذَرَ قَالَّ بَي أُ مِن قَالَ بَي أُ مِن جَيّ أَقَافُ وَه وََّل فكان عاقبتهما انوما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا استغفروا الله وان تبوا لما ما قدما ونجهكم الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسر الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاتقون لا يستوي أصحاب الناس وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لغايته خاشعا متصدعا من خشية الله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 هو الملك القدوس السلام المؤمن المعيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البالغ المصور له الأسماء الحسنى نشفح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تَخُذُ عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أَوْلِيَاءَ أَتُلقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ ربكم أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَتَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَصْعَلْهُ مِنكُم فَجَذَّ وَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذَا كَانَ حُكْمٌ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءَ أَوْ يَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَنْتُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَشْكُرُونَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, إذ قالوا لقومهم إِنَّا قَوْمٌ آمَنَ إِنَّهُ رَاءَ أَمِنَكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله كفرنا بكم كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَداواتُ وَالضَغائنُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا قَوْلَ لَيْلَىٰ وَحَيَّ مِنِّي أَسْتَغْفِرًا لَّكَ وَمَا أَمْنِي فَلَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيد الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر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 لا ينهىكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديادكم وظاهروا على إصراجكم أن تولوهم ومن يتولهم الظالمون يا اَكْمِلُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فَمَن تَحِلُّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تُؤْذُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَهُمْ حِلُّ اللَّوْمِ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ لَهُمْ حِلُّ اللَّوْمِ وَلَهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا ولا جناح عليكم أن الَّذِينَ إِذَا آتَيْتُمْ أُجُورَهُمْ وَلَا تُمْسِكُونَ بِرِصْمِ الْكَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ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 ييا أي وََّ بِي إذاج أَكَلْمُؤ مِناتُكَا يعنَك غلَ أََّ يُشِكنَ بِالَّ شيءَيْأَهُ وَلَا يَسِقونَ وَلَالَذنين وَلَا يَقونَ وَلَا يَذنين وَلَا يَقُثَُّأَولَا دََّ وَلَا ي ذِي نِعْمَةٍ ثَانِي يَسْتَرِيهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يَأْتِينَ بِفُحْشٍ يَسْتَرِيهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصُونَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَسَائِحُونَ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 تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَذَابٌ أغاضَ اللَّهُ أيوابهم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ يَا بني وإِلَى إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا وَبَشِيرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُ قالوا هذا فحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهجي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفوايهم والله متم نوره ولو كيها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليضرره على الدين كله ولو كيها المشركون يا لكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لا لكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 الله وفتحا طريبا وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصاراه كما قال عيسى بن مريم للحوالين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنفره إلى الله قال الحواريون نحن أنفر الله فآمن الطائفة من بني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 يَا وَجُوهَ لَمْ يَنظُرُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَلَكِّينْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ ذلك فضل الله يؤتي من يشاء فالله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئت مثل القوم الذين كلهوا بآيات الله وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آتُوا إِنْ دَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ تُونِ الناس فَتَمَنَّوْا الْمَوْسِ إِنْ لا يندون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنون ابدا بما قدمت والله عليم بالغيب قُل انَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَافِفٌ ثُمَّ تُودَعُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُوَدَّعُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع لا يكون قير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه تشروا في الأرض وابتروا من فضل الله واذبوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا وعوا تجارة أو لهول فضوا إليها وتغفوك طائما قل ما عند الله خير الله ومن التجارة والله خير الوازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء فكمُنافقُونَ قال نَشَّدُ إ يَلَسُول الله وَلهَّهُ يَعَلَمُ إِ جَلَ رَسُول وَلهَّ يَشَدُ إ المُنافِقينَ لَكذِبون فِاتَّقَلُ أَمَا نَوبُ تَ فَفَدُ عَ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 وَإذاَا وَعيتَهُم سُعدبكَثامُ وَإ يَقول تَتسنَ لقَم كَن النم خُشُم مسََّدَ كَ النَّ خُشكُم سَنَّدَثُحذبونَ كلُ فَحةٍ عَلَ مُعَثُم فَخظَم قتَ لَم الله أن لا يفتكون وإذا قيل لهم تعالوا يسترحل لكم رسول الله لما ورغوتهم ورأيتهم يصدون وهم متكبرون سواء عليهم تغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهجي القوم الفاتحين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفروا وَإِنَّ اللَّهَ خَذَّانِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ نَهْجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَقَيٌّ لَّيْسَ ذُو يَخْفُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ نَصِير فَأَلَّفَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ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 ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله ضليل حميد زعم الذين كفروا أليم فَأَنْتُمْ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ فَآمِنُوا بِاللَّهِ والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفل عنه سيئاته ويدخله جنات ويجري من تحتنا الأنهار ويجري الوجنات تجري من تحتنا الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوج العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على وسولنا الفلاو المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين وَاَوْلَادِكُمْ عَلِمَ وَلَكُمْ فَاحْذَرُهُمْ وَإِنْ تَقْفُوا وَتَصْفَعُوا تُخْفُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُمْ فاستقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم حالم الضيب والشهادة العزيل الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لا اجتهن لا اجتهن وأحظوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم لا تدري لعل الله يحيث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله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 قُلِ ٱللَّهُ ٱلْمُفَرِّقُ بَيْنَكُمْ وَهُوَ رَبُّكُمۡ فَتَعَبَّدُوهُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَإِىكَ إِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيطِ مِنَ ٱلْمَآئِقِ إِنْ يُمْسِكَتْ بَعْضُهُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍۢ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 وَمَنْ يَتْلَقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْجِنُوا إِنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَأَنْتُمْ مِنْ مُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ وَإِنْ حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتبروا بينكم بمعروف وإن تعاترتم فسترزع له لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يُكَلِّفُ الله نفسا إلا ما آتاها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 أعد الله لهم عذابا شديدا فاستقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا فَأَسْقُلي يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلِ الْجَنَّةَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلط سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا وحلل لكم ما حل الله لك ثبت تذيم رضات والله غفور رحيم قد صار الله لكم تحت حله والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أزر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأته وأظهره الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعض قال سبحانه هو أعرض عن تحز فلمّا نبأ به قالت من أنبأك لا قال النبأ ني العليم الخبير إلَّا تَجُوبَا إِلَى اللَّهِ تَفَجَّصَتْ أُلُوبُكُمَا وَمَنْ تَوَلَّاهَا وَعَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَائِحُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَائِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذلك حتى ربه إن طلقتن أن يبدلوا أزواجا خيرا من أن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات ذاكوا يا ايها الذين امنوا اؤنفسكم واهليكم ناووا وقود ان النجوى والحجاوه عليها عليها ملائكه غلاب شداد, شداد لا الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كبروا لا تعتذروا اليوم إنما تجذون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إِلَى اللَّهِ تَوبَةً نَصُوحًا عسى ربكم, عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ يَوْمَ لَا يُخْزِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْحَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لنا, لنا, لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلْ شيء قدير يا أيها النبي جاهز الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنا وبس المصير بَغَضَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا اتُوفُوا وَإِذَا أُقِيلُوا كَانَتْ تَحْتَ عَرْضَيْهِمْ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتَهُمْ فَخَانَتْهُمْ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بندي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة احصنت زوجها فثقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القالصين صدق الله العظيم